سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها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 117. ورج البحرين يلتقيان 118. بينهما برزخ لا يبغيان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. يخرج منهما اللؤلو والمرجان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. في البحر كالأعلام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 فإذا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيناهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان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 مُتَّكِئِينَ على فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَضَّارَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ لَّمْ يَطْمِثْهُنَّ جَانٌّ قَبْلَهُمَا وَلَا جَانٍّ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 مُدْهَانَ مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا 119. فيهن خيرات حسان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. حور مقصورات في الخيام 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن عنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصرف خضر وعبقري من حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام